لَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كفار.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 لكن الذي نَاتَّقَو رََّهُم لَم غرَفُم ي فَووقِهَا غُرَفُم م بنِي لَم غرَفُم ي فَووقِهَا غَفَُّ بنَةم تجرمٍ تَ تحته الأنهَا وَعدَ الله ل يُخْلِفُ م المعَد.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 ضرب الله مثلا الرجل في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل لا يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم ام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 وَيُخَوِفونكَ بِالَّذينَ مِن دُونه وَمَيْ يُضلِ للِلهُ فَمَا لَهُ مِنْه وَمَي يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِل لَسَ اللَّهُ بعزيزادِ تِ قام وَل إِسَلتَهُم منْ خَلَقَ السَّمواتِ وَأَرضَ ل يَقولٌُ النَغلَّ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 اذا خول له نعمه تمنا قال انما قال انما اوتيتم على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هوا بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَأَنْتُمْ لَم تُنْصَرُونَ ۖ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن ربكم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أن اللهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حين تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً لَوَّنَّ لِي كَرَّةً فأكون مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلٰ قَدْ جَآءَتْ كَيٰتُفَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يُجْوهُهُمْ مُسْوَدٌّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ فَلَغَيْرِ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ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 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأَنَّ فِي كُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَّرُودًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبِسمِ الثَّوَلِ الْمُتَكَبِّرينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها سلام عليكم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 نين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين